لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أَوْ سَطمَا تُطعمونَ أَهْلكُمْ أَ كِسوَتهُم أَوْ تتحير رَرقَب فمَ لمم يَجدد فَصامُ ثَثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَمَانِكُم إذَا حَلَفتُم وَحفَظُون أييمانَكم كَذَلِكَ يُبَين الله لكم آياتهِ لَعلَّكُم تَشكرون.